أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نَتَلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِقَوْمِهِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَاعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعونة وهامان وجنودهما ونري في الرعونة وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن خِفْتِ فإذا خفت عليه فألقه وَلَا تَخَافِي ولا تخافي فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطهون قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه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 إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي، فبصرت فيه عن جنب وهم لا يشعرون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 إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب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 و جاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائة فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي سواء السبيل ولما ورد ماء وَجَدَ عَلَيْهِ عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقالهما لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى برتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا إِنِّي أَرَسْتُ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا أن السنا راء لعله بِخَبَرٍ منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاهنوديا من شاطئ الوادي الأيمن في البصعة المباركة. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدَبِّرُهَا وَلَا مُدَبِّرَ لَهَا وَلَمْ يُعَذِّبْهَا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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم من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 فانقذني يا ها من على الطين فجعلني صرحا فجعلني صرحا علني اطلع الى إِلَهِ موسى وانني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر فنظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوبين، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصالِر للناس وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أَن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 أوتي يا موسى أو لم يكفروا بما أوتي يا موسى من قبل قالوا سحران تظاهرة وقالوا إنها بكلم كافرون قل فأتوا بكتاب من عند إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَهْدَى مَنْ هُوَ أَتَّبِعَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاعلم أَنَّمَا يتبعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن تَتَّبَعَهُ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن تَتَّبَعَهُ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 هُالحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ طَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَّا إِكْيَاءَ تُنَأَّرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِنْ مَا رَزَقَنَا هُمْ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 أو لم نمكن لهم حرم آمن يجابى إليه ثمارات كل شيء يجابى إليه ثمارات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 يبعث في أمها رسولا رسولا يكلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم فما تع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتتم من شيء فما تع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا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 قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ رَبَّنَا هَا أُولَئِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياع أ فلا تسمعون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 كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 قال إنما أتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا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 عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وَبِدَارِهِ داره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من وَأَصْبَحَ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون وإك أن الله يبسط الرزق لم يشأ من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وإك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوه فِي الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوه في الأرض ولا فسادا. والعاقبه للمتقين من جا فَلَهُ فله خير منها من جاء بالحسنة فَلَهُ بالحسنه وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتُ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 نَكَ عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون